كريم الشاب ميري خاطر محمد سونيا خاطر مالك ما ننساش اسط خاطر عبد القادر خاطر وراكي زعما في القصه Můj výsad, já jsem můj يا حبيب يوم